Allah ilyáb, lénye olá Allah ilyik. Allah ilyik. a szálam, hisz eszem, hogy én akarok nám, honnan benéfizel a lám jó? Micsoda tónban a rablóként, mi a békés, beduhányozó repors. Gine a pász, eszem a mizán, rössl mail, filizend egy út, eljöt, hogy تت منظر تت بلوت قرتت منظر المنظر الارض تحتنا تتحفر تحتنا بفكر ليه يا توفيق برود في مهندس برود في في قالوا هو فن فارجوك ممنوع اللوس رصيدي خلص كلمات لسه امتى تيجي لما تسها مستفزه هستفزك كل قصا انت في الساحه يا جوز ما تنافسناش ما من نقرنش ما نتساوش الدم عمره ما يبقى ميه الفن عمره ما يبقى كاش اه يا جوز ما تنافسناش ما من نقرنش ما نتساوش الدم عمره ما يبقى ميه فن عمره ما يبقى كاش اه بنت وفي حسن صوتها نح نقول انت اصول الكله هاجي لك في الساحه مهندس مساحه ياتيني قطيحه بنات وفي حسن تتناح اه برود انت اصلك قال لي في الساحة مهندس مساحة حرامي يعطيني القطيحه وصل مش لاقي انا الوصلة بدور على بوسته مع راس الشاحن ده احنا قرصنا جاي من الاسكا بنقولك لك يا اسطى بليشت بيكس بيكس عاد ردي بيستي انا مستبد اقوم مستعد ادو, ادو ادو ادي على الرك فيسبوك نويز بيك قديم مش نش في جيش تسناك انا بارد الاوضه دي بتكدب ما كش تتكلم على a kockát vetek, és a mfa nincs. A lúbia prince, a barósi a prince. Saját a gawat, bátor a kins, sins. Nem ér a sza, vagy semmi haza. Mója, hogy betelefiz a juciça. A moják betetnösz, a pumusz beállsz. Én a libnegri az mire, a gúmra és كمل شي ساعه ورمي البوكلز عدتنا بتفتح في الفرص نوزع نوسع لروحكم القرص مش دونات لو كنتو تكرهوا كملوا للآخر بالرب ونت فاخر جايبينها من الآخر عارفين المدى عمل حادثه مع البيت خشطوا دواخل غرفنا يا فاخر بلع تفاح حسن توتي التناح برود انت اصول يا اللي هجي في ساحه مهندس مساحة حرامي اعطيني القطعه بلع تفاح حسن توتي التناح برود انت اصول يا اللي هجي في ساحه مهندس مساح اه حرامي اعطيني